ويأخذ تعاليمهم ويأخذ الدين الذي جاءوا به كما أرسل الرسل كما أرسل إلىس هذا مفهوم قول مجاهد ابن عباس يزيد زياده وهي مقتضى النصوص أنه ليس فقط أن الجن مكلفون باتباع رسل الانس بل ان الله جعل منهم نذر بثمسابس المصلحين جعل منهم نذر يسمعون كلام الانس رسل الانس ثم يبلغون أقوامهم كما, كما تشير إليه آيات الأحقاف نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم وحكى ابن جرير عن الضحاك ابن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة وبالاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء نعم طبعا هذا القول قول مزاحم الضحاك بمزاحم إن فليس عليه دليل والآية تشير إلى أن الرسل بعث للجميع والآية لها مفهوم قاطع ومفهوم محتمل أما مفهوم القاطع فإن الرسل ارسلوا الى الثقلين وان الثقلان وان الثقلين مكلفون جميعا باتباع الرسل وان الجن ايضا محاسبون على ما يأتي به الرسل كالانس هذا مفهوم من النصوص لكن ظاهر الاية ألم رسل منكم يفهم منه ان المقصود الجميع انهم كلهم جاءهم رسل لكن هل يفهم من الآية على وجه القطع أن منكم يعني من كل صنف منكم بعث الله رسلا أو أن المقصود منكم من صنفكم جميعا أي من أحدكم كما جاء في ذكر البحرين يخرج منهم اللؤل والمرجان وقال أهم العلم أن اللؤل إنما يخرج من البحر المالح وهذا تفسير أيضا ظن لأنه ثبت في الأسر المتأخرة أن اللؤل والمرجان وجد حتى في البحر العزل فيكون التفسير هذا غير قاطع فيبقى يبقى الاحتمال وارد أن قوله تعالى منكم يعني من جنسكم جميعا أو من جنس كل صنف منكم من جنس كل صنف منكم والغالب والله أعلم أن المقصود بها من جنسكم جميعا لأنهم خاطبهم بخطاب العموم ثم قال منكم ولا نعرف بنص قاطع أن الجن فيهم رسل يخصونه لم يرد بنص قاطع أبدا بل ورد عكسه يفهم من الجن الذي جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وشرع لهم وإشارتهم إلى من السابقين قبل وإشارتهم إلى موسى عليه السلام وأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يشبه الكلام الذي جاء به موسى كل ذلك فيه قرائن قوية على أن الرسل في الإنس وأن الجن تبع ويسمعون رسالات الرسل وأن الجن فيه نذر ويأخذ من ظاهر قوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين فهؤلاء الطائفة الذين سمعوا أنذروا هذا الإنذار بمثابة عمل المصلحين الذين ينوبون عن الانبياء وهم ورثت الانبياء نعم وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي وأنذروا من بلغه وقال تعالى وَرسَناكَ للناسِ رَرسول وَوكَفَ باللهِ شيد وَقال تعالى أَكَانَ للنَّاسِ عجبًا أنأَ أأَوْ حَينا إلى رجلٍ م منهُم أنْ أأَذِر الناس وَبشرر الذيينَ آمنوا أنَّ لم قصدِدك عندَ رَِّهمم وَقال تعالى تباركَ الذي نزَّل الْفُرقَانَ على بِْهِ لكُونَ للِعام نذير وَقال تعالى.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 فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ووطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وواه مسلم وكونه صلى الله عليه وسلم ببعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة يعني بذلك أن هذا أمر قطعي قطعي بتواتر نصوص فالنصوص في الكتاب الله تعالى وفي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف قاطع قاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث للناس جميعا هذا أمر الأمر الآخر معلوم بالضرورة من خلوانا خلال الواقع البشرية فإن الله سبحانه وتعالى وهذا ما يلزم كل عقل سليم فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نترك البشر بلا إقامة الحجة لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبعوثاً لجميع البشار لبعت في الأمم الأخرى أن ثم لا لا يمكن أيضاً لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم للم ن spontaneously قيام الساعة لا يمكن أن يبقى الناس بلا رسالة إلى يومنا هذا خاصة الأمم التي ضلت والحرفة أو الأمم التي لم تدخل الإسلام أصلاً ولا ولتزال تحتاج إلى إقامة الحجة لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الجميع ثم إن بقاء القرآن وكونه معجز إلى قيام الساعة دليل قاطع على بقاء الرسالة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حجته على الجميع ومعجزته على الجميع إلى أن تقوم الساعة وغير ذلك من الأمور التي تدل بالضرورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا هذا أمر لأمر آخر وسيشير إلى شيء منه شارع بمعنى انه سيرد على بعض الاقوال التي تخالف هذا الاصل طبعا الناس كثر كلامهم قديما وحديثا في رساله في النبي صلى الله عليه وسلم وا اشهر التي قال بها قالت بها الامم ولا تزال يقال بها طوائف من الكفار أشهر الاقوال ممكن نلخصها في اربعه القول الأول الذي عليه أكثر الأمم المشركة والكافرة وهم الذين ينشرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا ولا يأبهون بكونه نبي أو غير نبي بمعنى أنهم لا يلتفتون إلى هذا العمر رغم أن يأتيهم من البينات والدلائل ما تكون بالحج عليهم من وجود الإسلام والمسلمين والقرآن والقرآن لكن مع ذلك لا, لا تزال أمم كثيرة من أم هذه الأمم في الدنيا تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن به وهناك طائفة خاصة في الأول الأخير من المستشركين ومن نحى نحوهم من يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل مصلح من المصلحين وهذا يكثر في المستشركين الذين درسوا, درسوا تاريخ الإسلام ودرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأنهم وجدوا في شخصه ما يعجبهم فلذلك عزوا هذا الدين إلى عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا رجل عبقري مصلح داهية توصل بعبقريته ودهائه وداكهائه وحسن خلقه ونهجه في الإصلاح إلى هذا الدين الذي زعموا أنه وضعه وهذا عليه كثير من الغربيين الذين يطلعون على الإسلام اطلاعا مجردا من الحكب العصبيين فهذا رأيهم وهذا ما تأثر بي كثير من الكتاب المحدثين مع الاسف فأبرز جانب العبقرية في النبي صلى الله عليه وسلم زعم منهم أن هذا انتصار للإسلام وأنه أيضا تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام وأغفل جانب النبوه كما فعل العقات في عبقرية محمد وكما يفعل أمثال أحمد أمين وغيرهم في كتبهم فإنهم ينزعون إلى هذه النزعة ويزعمون أنهم بذلك يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعزون هذا الدين إلى عبقريته وإلى خلقه القويم إلى آخره مما جعلوه سببا للإسلام والقول الثالث قول الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابته ما هم إلا مجموعة من هوات التسلط والملوك الظالمين الذين تسلطوا على رقاب الأمم وهذا يوجد في طوائف من اليهود وبعض من تعصبة النصارى وبعض المشركين مثل الأمم الأخرى الذين يخقدون عن الإسلام لا يعترفون أنه دين ويزعمون أنه ما هو إلا يعني قافزة او وسبع عربية فزعمها هذا الرجل فأنه ظالم فصلت على البشر وهيمن دينه على البشرية بهذا الإسلام وهناك قول الرابع يقول به طوائف من المصارى خاصة النصار العرب ولا يزالون يقولون به وهم ال الذين دعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكنه للعرب خاص طبعا بالنسبة ولا يزال أيضا حتى من الغربيين طوائف كبيرة من النصار وبعض اليهود يقولون بهذا القول وهذا هذا قول كثير فيهم هذا قول كثير فيهم خاصة دعاة تقليب الأبيان ينزعون إلى هذا القول ويدعون إليه ويزعون النبي صلى الله عليه وسلم النبي لكنه للعرب خاص والعجيب أن هذا الحجة هذه النظرة يقول بها بعض نصارى العرب وهي حجة عليه لا يزال مجموعة من أو جماعة من نصارى لبنان ونصارى نصر يقولون بهذا القول وهو حجة قاصمة فارتدوا عليهم لأنه إذا كان نبي للعرب وهم عرب فلما لا يؤمنون على اي حال هذه مقوله يعني يغويها العقل ولا تعتبر من الناحيه الموضوعيه النقولات الا هذه كلها يعني يناقشها الشارح ضمن لكن سيناقش قضيتين على التفصيل سيناقش النصارى كما سترون وسيناقش الذين قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول بل هو ملك ظالم غشوب سيناقشهم ويكف عندهم طويلا كما بعد نعم وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عاما والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما فقد أرسل رسوله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا واختلفوا في اعرابها في قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس على ثلاثه الا كافه للناس على ثلاثه اقوال احدها انها حال من الكاف في ارسلناك وهي يعني ترجع إلى الى الرسول صلى الله عليه وسلم معناها حال من الكاف يعني ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لان الكاف والضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول أنت كافة للناس على سبيل المبالغة كما يقال داعية ويقال داهية ويقال راوية بمعنى داعي وراوي نعم أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل وقيل هي مصدر كف. هي بمعنى كف اي الا ان تكف الناس كف ووقوع ووقوع المصل لحالا كثير وعلى المعنيين الاصل يعني ما قال التقديرين المعنى واحد يعني ان تكف الناس وهذا يعني مرجوح الراجح كما سياتي نعم الثاني انها حال من الناس وأترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة طبعا هذا هو الراجح وهو مكتب ظاهر النص والخروج عن حقيقة تكلف يعني الظاهر أن المعنى وما أرسلناك إلا للناس كافة أي للناس جميعا إنما تقدم وأخر بزيادة تأكيد ولو تأملنا بفقه للغة تأملا طويلا عند الآية لوجدنا أن تقديم كافة فيه مزيد تأكيد للعموم ستحتاج إلى شيء من التأمور فإذا تقديم كافة وان كان غير المعهود عند جمهور اللغويين لكنه معروضا عند العرب ثم إنه هو الوصف الذي يناسب سياق الآية لأن المقصود بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله بشيرا ونذيرا بشير ونذير يعني للجميع البشارة والنذارة هي الهدف من الرسالة أو من غايات الرسالة بعد تحقيق التوحيد نعم الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرساء أي إرسالة كافة واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشر المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء أكمل من النور قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله وتعالى قوله وإن القرآن كلام الله منه بدى بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسكر حيث قال تعالى سأصليه سكر فلما أوعد الله بسكر لمن قال إن هذا, إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقلنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر قبل أن يبدأ الشرح خد نشير إلى المقصود ببعض العبارات التي بدأ بها وإن كان سيشرحها لكن سيشرحها شرحا عاما ثم شرعها بأقوال الفرح على وجه التفصيل فقوله وإن القرآن كلام الله هذا معظم لكن قوله منه بدأ منه بدأ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم به ومنه بدأ القرآن أي الكلام وهذا رد يتضح إذا بضده هذا رد لقول من قال بأن القرآن إنما خرج من مخلوق أو بدأ من مخلوق فبعضهم يقول بأن القرآن بدأ من جبري ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول أن القرآن بدأ من مخلوقات أخرى خلقها الله بعضهم يقول بأن الله خلق الخروف والأصوات فكانت بداية القرآن من تلك الخروف وتلك الأصوات وبعضهم يقول بأن الله سبحانه وتعالى خلقه على لسان مخلوق آخر سواء كان هو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فنطق به ناطق من العقلاء الناطقين ونحو ذلك فالذين زعموا هذه المزاعم ادعوا بأن القرآن بدأ من المخلوقين أو من المخلوقات على اختلافات بينهم كثيرة بلا كيفية ليرد التوهم الذي يحصل والذي خضى به الخائضون بأننا إذا من بأن القرآن بدأ من عند الله تعالى فهذا يعني أنه نطق به كما ينطق المخلوق هذا مردود بأن الله ليس كمثله شيء وبأننا لا نعرف كيف تكلم الله لكن الله تكلم به ومنه بدأ بلا كيفية قولا بمعنى أن الله قال ماذا ما بدأ به خلقا أو بدأ منه خلقا كما يزعمون ولا بدأ منه معاني ثم ترجمت هذه المعاني على لسانسلة بشر أو حولت ولا بدأ منه كلاما نفسي كما سيرد إنما قولا لذلك يسمى قول قول الله قال قال الله تعالى أليس كذلك فالقرآن قول الله قولا وليس بفعل ولا خلق يعني بفعل مستقل عن ذات الله سبحانه وتعالى أو عن أفعاله وليس بخلق وليس بمعاني نفسية وليس بمجرد أمور معقولة أولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألفاظ كما يزعمون أو نحو ذلك مما قالوا من كلام النفسي أو المعاني الذاتية أو المعاني العقلية أو غير ذلك من التأويلات وأنزله على رسوله وحيا بمعنى أنه حينما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل على قلبه بمجرد الحصول اللدني أو العلم اللدني كما يزعم كثير من أهل التصوف وأهل الحلسفة فهم يزعمون أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على القرآن وأنه نطق به من معاني موجودة في قلبه فالسنة يقول لأ من النصوص أن الله أنزله, أنزله ولم يشتمل عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إنما وعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعاه وأدركه لكن أيضا سمعه منزلا على رسوله, على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا بمعنى ما الله أوحى به بأنواع الوحي بأنواع الوحي المعروفة شرعا ولم يكن ذلك بمعاني صبت ولا خيض ولا نتيجة العقل الفعال ولا اجتمال طلب الناس سالسلم على علم الدني أو العلم الدني على القلب ولا نحو ذلك من معاني الاتقال بالمبطلون إنما كان منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا بأنواع الوحي الشرعي وصدقه المؤلمون حقا بمعنى على الحقيقة والحقيقة نوعا منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم فما يعلم هو حقيقة الصفر وحقيقة الكلام وحقيقة التنزيل وأن الله سبحانه وتعالى أوحى به وما لا يعلم هو كيفية الوحي كيفية السماوة وكيفية الوحي كيفية كلام الله تعالى به أما كيفية الوحي فهي معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ظل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبراهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أكوان أحدها أن وعن هذه التسعة ستعود إلى أربعة كمسيات هذه التسعة تعود إلى أربعة أقوال رئيسة سأذكرها بعد ما ينتهي سرد الأقوال التسعة ونجمع هذه الأقوال كما هو معروف عند الفرط نعم أحدها أن كلام الله هو ما يفيض هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفاسفة طبعاً قال به طوائف من فلاسفة من الفلاسفة الإسلاميين الذين ظهروا في الإسلام يعني كلمة الإسلاميين أدق لغة من المسلمين كلمة فلاسفة المسلمين لا تصح أما إسلاميين فتصحي وان كان الناس تعملوا هذه العبارة الآن على غير وجهها الصحيح فالإسلامي من ينتسب للأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي أو إلى زمن فيه المسلمين أو إلى دولة الإسلامية وان كان كافر يسمى إسلامي بمعنى أنه عاش في عصر الإسلام كما يقال جاهلي حتى لو كان من من مثلا من النصارى أو اليهود أو من أهل الذين على الحنيفية يقال هذا رجل جاهلي أو شاعر جاهلي جاهلي بمعنى منتسب لفترة الجاهلية كذلك كلمة إسلامي أرى أنها ليست تدل على الإسلام إنما تدل على الانكساب للتاريخ الإسلام أو للحقبة الإسلامية فكذلك الوصف بالنسبة للفلاسفة الفلاسفة الذين ظهروا في الإسلام أغلبهم ما دخل الإسلام والذين دخلوا الإسلام أيضا أغلبهم اعتقد اعتقادات توجب إخراجهم من الإسلام فلذلك ينبغي أن كل الإسلاميين فالفلاسفة الإسلاميين هم على هذا القول القول بأنه من العقل الفعال أو نحو ذلك ويعبرون عن هذا أحيانا بالفيض ويعبرون عنه أحيانا بتعبيرات أخرى فقول الصابع المتثالسفة أظهره فلاسهة الإسلاميين الذين ظهروا بعد القرن الثالث في تاريخ الإسلام نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة وثالثها أنه معنا واحد قائم بناس الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان ثوراتا وهذا قول بن ومن وافقه كالأشعري وغيره طبعا سائر الله وأغلب الأشعار المتكلمين على هذا القول ولا يشذ عنهم إلا بعض الأشاعر من أهل الحديث وبعض الفقهاء وبعض الأصليين فإنهم قد يقولون بقول أهل السنة لكنه, لكنه قليل أما غالبية الأشاعر فإنهم على هذا القول أنه معناً واحد قائم بذات الله تعالى يقصدون به نفي أن يكون الله, تكلى أن يكون الله تعالى تكلم به بحرف والصوت على ما يلق بجلال الله تعالى هذا المقصود به فكأنهم يقولون أن القرآن أشبه بقوالب أو معاني عامة إن تفيد هذه المعاني إذا ترجمت إلى اللغات تفيد الألفاظ التي او تتحول إلى الألفاظ التي يتكلم بها الناس فهي أشبه بالمعاني العامة أشبه بالمعاني العامة تنقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فإذا جاءت إلى قلوب البشر أو جاءت إلى قلوب الأنبياء ثم تكلموا بها تحولت إلى حروف وصوت هذه فلسفتهم وما ذلك إلا انهزام أمام الجهمية والمعتزلة هذه هذه انهزامية أمام الجهمية والمعتزلة لأن الجهمية والمعتزلة يقولون إنكم إذا كلتم لأن الله تكلم بحرف وصوت أزمكم تدب تبقيق الصفات لأن هذا يعني قيام الأفعال به كذا يسمونه وأنتم تذكرون قيام الأفعال به فلذلك اضطروا إلى القول بأن, معنى بأن القرآن معناً واحد قائم بذات الله أو كلام الله عموماً كلام الله معناً واحد قائم بذات الله تعالى معنى قائم بذات الله أن الله مقتصف به وهذا المعنى إذا عبر عنه البشر بلغاتهم تحول إلى الكتب التي نزلت فإذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية معاني عن المعاني التي أرادها الله صار قرآنا وحينما عبر عنها موسى صارت ثوراة وحينما عبر عنها عيسى صارت إنجيل وهذا هرب من الإثبات وفي الحقيقة لو تأملناه لوجدنا أنه يأول إلى القول بأن القرآن مخلوق وليس هاتونه. لكنهم ما جرؤوا أن يصادموا ما جرؤوا أن يصادموا السلف لأن السلف كان لهم قوة وهيمنة وكانت كلمتهم في هذه المسألة واضحة جدا وليستطيع أحد أن يقاومها وإلا في الحقيقة لو تأملنا هذا القول فإن مؤداه إنكار أن يكون الله تكلم بالقرآن وأن يكون القرآن منزل مخلوق غير منزل هذا مؤداه لأن إذا قلنا أن القرآن ما صار قرآنا إلا حينما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنه مخلوق وإذا قلنا بأن التوراة ما صارت توراة إلا حينما نطق بها أو كتبها موسى عليه السلام هذا يعني أن الله لم يتكلم به ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث وهذا أيضا قول عجيب وهو هروب أيضا من الإثبات واستجابة وانهذام أمام, أمام هجوم المعتزلة والجهمية في مسألة كلام الله تعالى فإن القول بأنه حروف وأصوات أزلية الأزل القديم أو الأول الذي ليس قبله فيه هذا معنى الأزل الأزل يعني الذي ليس له بداية ونحن نعلم أنه ليس هناك شيء ليس له بداية إلا الله سبحانه وتعالى فهم حينما قالوا بأنه حروف أزلية كأنهم ألحقوها بخصائص الله أليس كذلك فإذا ألحقوها بخصائص الله فإنهم بذلك ليلزموا أحد أمرين إنما أن تكون كلام الله تعالى فإذا لا داعي لمثل هذا الكلام لمثل هذا اللجوء إلى التعبير المهم وإما أن يقول أنها غير كلام الله تعالى فإذا أثبتوا أزليا غير الله أثبتوا أزليا غير الله هذا يلزمه أحد من الزمين بضب ضرورة إذا قالوا فروف أصوات أزليا ليست هي الله ليست هي كلام الله فهذا يعني أن هناك مع الله أزلي غيره وإذا قالوا بأن فروف أزليا تكلم الله بها في الأزل فلماذا إذا تكلم الله في الأزل لا يتكلم بها الآن كما يليك بجلاله فالأمر فيه إضاء وما أذجأهم إلى ذلك إلا الاستجابة للهجوم المعتزلة والعجوم الفلسفي وكذلك هجوم الجهمين وحامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمة وهذا قول الفرامية وغيرهم هذا قول الناقص هذا يشمل بعض قول السلام. لكنه ناقص وفيه يعني انحراف أو حيدة عن إثبات الحق فإنه إذا كان تكلم الله به بعد أن لم يكن متكلم فما الذي يمنع أن يكون الله عن تكلم. أليس الأكمل أن يكون الله تكلمه في القبل ويتكلم من بعد ويتكلم متى شاء على مالك وجلاله أكمل هذا هو الأكمل أكمل من يقول بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلم هذا يعني من حيث الكمال يعتبر إخلال بالكمال كلام الجر خلال إخلال بالكمال فإن من كان قادرا على الكلام من الازل إلى الأبد اكمل ممن قد ممن قدر على الكلام بعد مده نعم وسالك فان يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل اليه الرازي في المطالب العاليه هذا تعبير عن قول الساده تماما كما سياتي السادس السادس ما هو الا تعبير آخر عن القول الثاني نعم و سابعها ان كلامه يتضمن مع من قائما بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا وهذا قول ابي منصور الناصري هذا تالفيق بين القولين تالفيق بين القول الثاني والقول السادس تلفيق بينهما نعم وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالدات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أب المعالي ومن سبعه أيضا هذا تلفيق آخر للقول الثاني هذا تلفيق آخر للقول الثاني نعم وساسعها أنه تعالى لم يزل المتكلم الى شاء وما شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وان نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن ائمه الحديث والسنه طبعا هذا هو الحق هذا هو الحق وهذا الذي تقتضيه النصوص فإن الله تعالى لم يزل متكلما بمعنى أنه يتكلم كما يشاء إذا شاء بمعنى أن مشيئة الله لا رب لها وعموم المشيئة ثابت بالنصوص القطعية وعموم المشيئة أيضا يسمى الجميع ما يتعلق بأفعال الله تعالى الله تعالى يفعل ما يشاء ومن, ومن, ومن أفعال الله تعالى الكلام ومتى شاء بمعنى في أي زمن بدليل أن الله سبحانه وتعالى يخلق بكلمة كن وخلق الله لا ينسهل وبذلل أن الله سبحانه وتعالى كلم أنبيائه السابقين وبدلل أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة كما ورد في النصوص الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد وهذا ثابت في النصوص وهذا يعني المستقبل والماضي ثبث من خلال تقليم الأنبياء وغيره ومن خلال كلمة كن فإن كلمة كن خلق الله بها الخلق ولا يزال يخلق بها إذا أراد شيئا قال له كن وكيف شاء بمعنى الكيفية التي يتكلم الله بها راجعة إلا مشيئة لا يقال كيف يتكلم ما درنا الله شميئة مشيئة عم فالله يتكلم كيف يشاء وهذا يعني أننا لا نخل في الكيفية وقولهم أيضا قولهم السنة وهو يتكلم بصوت يسمع هذا لم يكن من عندهم كما ورد في الحديث الصحيح يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد القريب والبعيد يسمعون كلام الله تعالى على نحو الواقع وقوله تعالى حتى يسمع كلام الله هي استجارة المشرك وغير ذلك من النصوص إذن السلف دائما في تكرير العقيدة يستندون على النصوص الشرعية ولم يأتوا بعندي أنفسهم من شيء وأن نوع الكلام قديم بمعنى أنه صفة النصفات الله تعالى من الأزل وأنه لم يكن الصوت معين قديما وإن لم يكن الصوت معين قديما بمعنى كون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن لا يعني أن القرآن قديم من حيث الكلام به لا يلزم من ذلك إلا يقال بأن الكلام أزلي مع الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه منفصل عن عن الله وعن أفعال الله وهذا هو الماثور عن إيمة السلام نرجع إلى تصنيف الأطوال أو بعدما نكمل الأربعة السطور كمل الأربعة السطور رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة عطف على فوله إن الله وافد لا شريك له ثم قال وإن محمدًا عبده المصطفى وكسر وكسر همزه ان في وكسر همزه ان في هذه المواضع الثلاثه لأنها معمول القول اعني قوله في أول الكلام نقول في توحيد الله نعم نرجع ل... الى عند هذا المقطع لان المقطع الذي سياتي كلام جديد نرجع إلى هذه الأقوال هذه الأقوال التسعة ترجع إلى أربعة ترجع إلى أربعة أقوال القول الأول أنه مخلوق بزعمهم فلق الله من فصلا عنه هذا قول الجهمية والمعتزلة هذا قول الجهمية والمعتزلة ثم تابعهم عليه متأخرة الصوارج ومتأخرة الرافضة وكذلك الزيدية والزيدية طبعا معتزله وشيعة اعرفها وافراد من, من, من يعني المتكلمين أفراد من المتكلمين وبعض الفلاسفه ومن نحنا نحو والقول الثاني نعم اكون اقول بانه مخطئ طبعا تركنا قول الفلاسفه لانه قول خارج انا قلت اربع اقوال والفلاسفة قول خامس لكن لا, لا, لا يرجع إليه غيره قول منفرد طبعا إذا أفردنا, أقوال إذا أفردنا أقوال أهل الأهواء فهي أربعة وإذا جمعنا معها قول أهل السن والجماعة تكون خمسة فالثاني الذي سماه الثاني يعتبر هو القول الأول عندنا في كثرة الخور فيه عند الفرق القول الأول أنه مخلوق من خلقه الله مخصلا وهذا قول معتزلة وتابعهم عليه متأخرة الرافضة ومتأخرة الخوارج وهو قول الزيدي الثاني هو ما شمه الثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار هذا قول الكلابية وهو قول بعض الأشياء وبعض المغامات الردي وكثير من المتكلمين كثير من المتكلمين حتى من غير هذه الاصناس وهذا القول يرجع اليه القول السادس فهو تعبيرٌ اخر عنه ويرجع اليه القول السابع والقول الثاني والسبع والثامن ما هي الا جمع بين القول الثاني والقول الثاني محاولة التوفيق بين القول الثاني والقول الثاني قول الرابع كذلك والقول الرابع كذلك القول الرابع اللي سماه هو القول الرابع الرابع يرجع أيضا إلى الأول الرابع ما هو التعبير آخر عن القول الأول اللي سميناه سماه هو ثانية سماه ثانية أنا وضعت من عندي أرقام ولذلك نتحدث عنها ربما أوهم كلامي الرابع يرجع إلى ما سماه ثانيا وهو قول الأول بالنسبة لاعتباره عند أهل الأهوة وما سماه خامسا هو القول الثالث وتاسعا هو القول الرابع قول أهل السنة والجماعة وهو القول الحق والخامس والأخير هو قول من زعم أنه أن كلام الله هو ما يفيد على النفوس هذا القول ما ظهر لمتأخذ جدا يعني ظهر في آخر القرن الرابع وما بعده أما الأقوال الأربعة السابقة فالقول الأول هو قول الحق وبقية الأقوال قيلت في القرن الثاني وقرن الثاني قولهم بأنه مخلوق ظهر في القرن الثاني والقول بانه معنى قائم واحد قائم بالذات هذا لم يظهر الا في القول في القرن الثالث وكذلك القول بانه حروف واصوات ازليه منشئه في الازل هذا ما ظهر الا في القرن الثالث القرن الثالث وما بعده وان كان قالت بعض الجهميه بنحوه لكن لم يكن على هذا يعني الترتيب وهذا السياق كذلك القول السادس انما قال به الرازي وقال به أبو البركاث بن ملكة الطبيب الفيلسوف يعود إلى تصنيف الأقوال مرة ثانية الثاني يعد عندنا هو الأول ثانيا يعد هو الأول يرجع إليها الرابع ما سمه رابعا لأنه بمعنى ثمان والثاني هو ما سمه ثالثا وهذا الثاني يرجع إليه السادس ويرجع إليه السابع ويرجع إليه الثاني والثالث هو ما سماه خامسا والرابع هو قوله السن والجماعة والخامس هو ما سماه الأول أو واحد وأصم الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال وهو كلام الله منه بدا بلا كيفيه من قول رد على المعتزله على المعتزله وغيرهم فان المعتزله ستزعم ان القران لم يبد منه كما تقدم حكايه قولهم قالوا واضافته اليه اضافه تشريف كبيت الله وناقه الله يحرفون الكلمه عن مواضعه وقولهم باطل ان المضاف الى الله تعالى فان المضاف الى الله تعالى معان واعيان فاضافه الاعيان الى الله للتشريف وهي مخلوقه له كبيت الله وناقه الله بخلاف اضافه المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وسلامه وحياسه وعلوه وقهره فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم, ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم ألا ترى أنه تعالى يقول اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الفروف نقصد بذلك أن هؤلاء الذين اشتبهت عليهم الصفات مع أنها محكمة بتلام الله تعالى اشتبهت عليهم الصفات جاءتهم الشبهة من حيث أنهم قاسوا الله بخلقه قاسوا الله بخلقه شبه الله بخلقه فحينما وردت إليهم ألفاظ الصفات لم يوفقوا للأخذ بالقاعدة الشرعية التي بقى الله بها حينما تقررت قاعدة الإثبات والنهي فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء ثم قال بعد ذلك وهو السميع البسيط فليس كمثله شيء تنفي ابتداء توهم التشبه مجرد التوهم والخيار منفي لأن الله تعالى ليس كمثل شيء فبعد نفي التواهم والخيال وما يمكن أن ينقضح الذهن في حق الله تعالى يأتي الإثبات وهذا إذا عمله الإنسان لهذا التدرز لا يمكن ننترد إليه أوهام المتكلمين واشتباههم الذي اشتباه عليه فإن شبهتهم أنهم يقولون لا نفهم من هذه الصفات إلا ما نعرفه في المخلوقات ويرد عليهم بما ذكره الله سبحانه وتعالى في المخلوقات نفسه فإنهم يقولون لا نفهم الكلام إلا بالجارحة والجارحة الفام واللسان ووسائل وأدوات الكلام وسائل الكلام وأدواته هي التي نعرفها فعلا لكن يرد عليهم بأن هناك من يتكلم من مخلوقات الله تعالى بغير الوسائل والأدوات التي نعرفه الحصى والجمدات كلها كلها تسبح ولكن لا تخطهون تسبيحا كلها تسبح بحمد الله فإذا كانت كلها تسبح ونحن لا نرى لها أسينة ولا حناجر ولا رئات ولا نفس يخرج ولا يدخل ولا نرى شفتين ولا شيء فمعنى هذا إنها تتكلم كما الله سبحانه وتعالى أقدرها على الكلام من غير أن نعرف الكيفية إذا كان هذا في مخلوقات فالله وصفها بصفات تشب صفاتنا من حيث الله ومع ذلك لا نرى وجه التشابه أبدا بل نرى التباين كل التباين بين الصفات مخلوق ومخلوق فلله المثل الأعلى الله سبحانه وتعلم يتكلم كما يريق بجلاله والله عز وجل ليس كلامه ككلام المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء وإذا وإذا تكلم سبحانه وتعالى تكلم بما يليق بكماله وعظمته وليس بما يتوهمون من أوهامهم التي ركزوها في أذهانهم ثم بنوا عليها أحكام إذن هذا القياس قياس صحيح على منهجهم هم يقال لهم ما دمتم توهمتم التشبيه فارجعوا إلى ما هو في عالم الشهادة لتعرفوا أن توهم التشبيه لا حقيقة لا. فإن هناك من المخلوقات ما هو موصوف بالكلام ومع ذلك لا يوجد التشبيه قطعا ولا يوجد الوسائل التي يتكلم بها المخلوق ككلام المخلوقين نعم وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا أي ظهر منه أي أن الله تكلم به هذا معنى منه بدأ لألا يقال أنه بدأ الكلام من جبريل أو بدأ الكلام يعني يقولون على لسان جبريل أو بدأ الكلام من لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو من لسان موسى بالنسبة للتوراة أو عيسى بالنسبة للإنجيل أو نحو ذلك أو بأن الله سبحانه وتعالى عبر عن كلام مخلوقاته بأنه كلامه أو أنه خلق أصواتاً وصارت كلاماً كل ذلك يتنافى مع, قول مع القول بأنه منه بدأ منه بدأ يعني أن الله سبحانه وتعالى قاله وتكلم به على مليك جلاله وليس هذا من عندي هؤلاء أي أهل العلم بل هو من النصوص الشرعي نعم أي ظهر من ولا يدرى كيفية تكلمه به وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما فماذا بعد الحق إلا الضلال يقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى فسر وبينا الكلام هنا ما قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى ثُمَّ انقطعَ الكلام بل أكد الأمر مرة أخرى فقال تكليما لأنه قد ينشأ في الذهن هل الله أكلم الله موسى وحيا أو الهاما أو مناما أو خيالا فاحتمل هذه الاحتمالات عند من لا يفقه الأمور الشرعية أو لا يفقه حقائق الأصل النصوص المتعلقة من الله فلذلك جاء التأكيد في الآية نفسه مما يرد التعطيل ويرد التعويل بالجزم فإن قوله تعالى تكليما يعني على ما يليق بالجلال الله سبحانه وتعالى نعم ولقد قال بعضهم لأبي عمر بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب بسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله فقال له أب أبو عمر هب أني قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي نعم في كثير من الصفات نجد أن الصفات ترد على أوجه عديدة لو أول وجها من الوجوه ما أول الآخر ولو أول الآخر ما أول الثاني وإذا أول الجميع تناقض التأولات فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استواء كثير من المؤولة يقولون على العرش بمعنى على الملك استولى على الملك لكن تأتيه آية أفضل مثل قوله تعالى وكان عرشه على الماء ما لو أولوها بتأويل فإنه يناقض التأويل الآخر وهكذا لذلك ورد الاستواء في الآيات في القرآن فقط في أكثر من ستة آيات وفي المفهوم بآيات كثيرة وكذلك في المنصوص الأخرى في الحديث الثابتة كذلك بقية الصفات فإن نجد أن كل صفة يعولونها تنقضها آية أخرى أو حديثا آخر مثل قوله تعالى بل يداهم موطوطتان يعني هذا من الصعب تأويله لكن لو أوله يأتيهم مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي فما من, ما من صفة يؤولونها إلا وينقضها تأويلهم الآخر للصفة الأخرى ثم لو أولوا الصفة أو النص فيما كهي موضع واحد فإن نجد النص الآخر ينقض تأويلهم ولا يستقيم عليه وهكذا نعم. وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إل سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فليلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ذيالهم رواه ابن ماجة وغيره هذا الحديث ضعفه المحقق الهامش لكن معانيه واردة في أحاديث أخرى منها ما في صحيح البخاري وقد أشار إليه إجمالا أيضا فقد ورد في صهر البخاري أن الله سبحانه وتعالى يقول للجنة فيقولون كذا فيقولوا كذا كما ورد في الحديث فنسب إلى الله صفة القول وصفة القول تثبت صفة الكلام صفة القول مرادفة لصفة الكلام فإن الكلام لا يكون إلا بقول والقول لا يكون إلا بكلام نعم ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام واثبات الرؤيه واثبات العلوه وكيف ينسق مع هذا ان يكون كلام الرب كله معنى واحده وقال تعالى ان الذين يشترون بعه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خناق لهم في الاخره ولا يخلمهم الله ولا ينظر اليهم فاهانهم بترك تكليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تكليما تكريم تكليما تكريم هو الصحيح اذ قد اخبر في الايه الاخرى انه يقول لهم في النار اخشوا فيها ولا تكلمون فلو كان لا يكلم عباد فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا طبعا إذا كان لا يكلم الله هذه الفئة وهم الذين توعدهم الله بحرمانهم من كلامه فيقتضي هذا بالضرورة انه يكلم غيرهم من المؤمنين المعامين المسحقين للكلام هذا أمر مفهوم بالضرورة كما أننا نقول في الرؤية إذا كان الله تعالى يحتجب عن الكافرين بل هذا كما قال الشافعي بالضرورة على أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون لأنه لو لم, يراه لو لم يكن المؤمنين يرونه ما كان للاحتجاب عن الكافرين معنا لماذا؟ لأنه لو كان الله لا يرى أبداً كان محتجباً عن المؤمنين والكافرين أليس كذلك؟ إذن فلما حجب الله أو حرم الله سبحانه وتعالى الكفار لأن يرونه واحتجب عنهم دل هذا بالضرورة العقلية والشرعية وبالمخفوم والمقطوع أن المؤمنين يرونه كذلك الكلام إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يكلم هؤلاء عقوبة لهم فإنه بالمقابل يكلم غيرهم وإذا ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم أبدا ما كان لحرمان هؤلاء الذين عقبوا من الكلام فائدا فالله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا بالحق بما هو وفيد ثم وجود الكلام والنظر في سياق واحد يدل على أن كل واحد منهما يثبث الآخر فلو أولوا الكلام هنا نقضوا بالنظر ولو أولوا النظر نقضوا بالكلام فكلام الله محكم ومهما أتوه من باب فإن الأبواب الأخرى تسد عليهم باب التويل والتعطيم نعم وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث طبعا ساق فيه حديثين وفي هذه الحديثين ما أشرت إليه سابقا من أنه ذكر الصحيح في المقاري أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة يقول لأهل الجنة ثم يقولون ثم يقول كان ورد في الحديث القصد بالسياق هنا أن الله سبحانه وتعالى أو أن البخاري أورد في الصحيح أن الله تعالى يقول والقول كلام فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه سبارك وتعالى وتكليمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به وام استدلالهم هناك قناعه عندنا مقطع طويل لا ينبغي ان يجزئ سنعرفنا في قال ابن الطحاوي رحمه الله تعالى استدلالهم بقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا من استدلال طبعا هو يقصد هنا استدلال الذين انكروا رؤيه وعلى راسهم المعتزلة والجهمين طبعا كل من تكلم في انتار من من جاءوا بعد هذه هذه الفرق كلهم عال عليها حتى المحدثين إلى يوم نهان وقد انبرى أحد رؤوس البدعة في العصر الحاضر وألف كتابا أنكر فيه الرؤية وأنكر فيه الشفاعة وكفر فيه أهل الكبائر وهذا الكتاب متداول بين طلاب العلم اسمه الحق الدامغ هذا الكتاب حشاه صاحبه بشبهات المعتزلة في نفي الرؤية بل نقل أقوالهم ومصطلحاتهم لحروفها وجعلها مستند له في إنكار الرؤية الشاهد أن الذين أنكروا الرؤية بعد المعتزلة هم على المعتزلة وهم يأتوا بجديد وكل أقوالهم وشبهاتهم وردهم للأدلة واستدلالهم الباطل كله مبني على أصول المعتزلة الباطلة ومن كتبهم ومما قالوا وناظروا به نعم نعم في خلق القرآن والكلام في, في, في ما قلته صحيح يعني ما قلته من أن الفرق التي جاءت بعد المعتزلة تبع المسألة في خلق القرآن كالمسألة في خلق الرؤية تماما فالمقصود الذين انكروا خلق القران وهم الذين انكروا نزول القرآن وانه منزل من الله عز وجل وان الله تكلم به فقالوا بخلق القران وهؤلاء هم المعتزله والجهميه هم الفرق التي جاءت من بعدهم ايضا قررت هذه المساله وكل من جاء بعد المعتزله والجهميه في مساله القول بخلق القران فهو عاله على الجهميه والمعتزله في ما قالوا وحتى صاحب الكتاب الذي قرته لكم الذي ألف الكتاب الحق الزامر زعم أن القرآن مخلوق وأنكر أن يكون كلام الله وجاء بأدلة المعتزلة على نفس ما قلته لكم في مسألة الرؤية فالمسألة واحدة فكما أنه أنكر الرؤية في كتابه كذلك زعم أن القرآن مخلوق وحشد أقوال المعتزلة ولم يكد يخرج عنها لا في استدلالاته ولا في رده بالنصوص وإثارته بالشبهات وهذه المسألة بل أعطاها ربما من حجم حجمها في الكتاب أكثر من حجم الكلام عن البؤية والكلام عن مسألة الشفاعة والقول بأن مرتكب الكبائب كفار بزعمه نعم فإن جعل فإن جعل إذا كان بمعنى خلقه يتعدى إلى مفعول واحد فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور فقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا سميد بهم وإذا تعذى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلاً قال تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظاهره كثيرة فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وما أفسد استدلاعا إذا جعل ساتي على معنيين فإذا جاءت متعدية إلى مفعولين فهي بمعنى صير وحكم صير وحكم وإذا جاءت متعدية بنفسها أو إلى مفعول واحد فإنها تعني الخلق تعني الخلق وكل ما ورد في القرآن في لفظ جعل جاء بمعنى صير لا تعني معنى خلق بمعنى صير وحكم وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى بالشجرة فسمعه موسى منها وعمّا قبل هذا وعمّا قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء والكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة مباركة من الشجرة أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما تقول سمعت كلام زيد من البيت يقول من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام محذوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهل قال وهل قال انني انا الله رب العالمين غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام قدا من غير الله لكان قول فرعون انا ربكم الاعلى صدقا لكل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على اصله فاسد ان ذاك كلام الله في الشجره وهذا خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى فإن فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي فعلم أنه بلغه عن من أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبرير إذ لو أحدثه أحدهما يمنع ان يحدثه الاخر وايضا فقوله رسول امين دليل على أنه دليل على أنه لا يريد في الكلام الذي ارسل به دليل على انه لا في الكلام الذي ارسل به ولا ينقص منه بل هو امين على ما ارسل به يبلغه عن مرسله وايضا فإن الله قد كفر من جعل قول البشر ومحمد. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأت فقد كفر ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو إني أو ملك والكلام كلام من قاله بسذاه لا من قاله مبلغا ومن سمع قائلا يقول لفانا ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر قال هذا شعر امرئ القيس ومن سمعه يقول إنما الاعمال بالنيات وانما يثقل المرء ما نوى قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا سلام الله إن كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري من كلام من هذا ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه ولهذا من سمع من غيره نظما ونفرا يقول له هذا كلام من أهذا كلامك أو كلام غيرك على هذا فهناك فرق بين مسألة القول ومسألة الكلام فإن الكلام لا ينسب إلا إلى المتكلم به الذي صدر عنه لكن القول قد يقول الإنسان بقوب كلام غيره كما ورد في ذكر بيت الشعف والحديث وذكر الآية فإن من نطق بهذا الحديث أو أتى ببيت هذا الشعر نقول ما قلته كلام من فيقول هذا البيت من القيس وهذا الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنه أسند الكلام إلى المتكلف أما القول فقد يقول الإنسان بقول غيره وإن كان أحيانا كلمة قول تترادف كلمة كلام لكن السياق هو الذي يحكم بذلك نعم. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متهقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن بعد ذلك فنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد؟ هل هو معنى واحد قائم بالذات هذا كلام الكلابية وكثير من المتكلمين الذين جاءوا بعد نعم أو أنه حروف وأصوات فكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما هذا أيضا قول بعض أهل الكلام الذين يميلون إلى الحديث أو بعض المحدثين من أهل الكلام أو المتكلمين من أهل الحديث فهو قول لطائفة من أهل الكلام لكن ليس قول شائرهم أو أكثرهم أكثرهم يقولون بالقول الأول أو بنحوه معنى قائم بالذات أو هو حديث النفس أو معنى قائم بالنفس أو نحو ذلك مما يدور حول أن الكلام عندهم معانية وليس حروف واصوات وليس كلام إنما تكلم به جبريل أو محافظ أما كونه صدر عن الله فهم يدعون أنه صدر عن الله مجرد معاني ترجمة فلما تكلم بها موسى صارت عبرانية بالعبرانية صارت الثورات ولما تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية صارت قرآن ولما تكلم بها عيسى صارت إنجيلا كذا زعموا وهذا يعني نوعا من الانجذاب لقول الفلاسفة والمتكلمين وإن كان بعض من قال به يدعي أنه يثبت كلام الله لكن على نحو على تأويل فلاسف نعم إذن كل الأول طول أكثر الكلابية ومن تابعهم من المتكلمين وطول الثاني قول متكلمة أهل الحديث أو محدثة أهل الكلام نعم أو أنه, لم أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم هذا كلام السلف هذا كلام السلف أن الله عز وجل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وأن كلامه من صفاته هذا معنى قولهم قديم أن كلامه من صفاته وصفات الله عز وجل كذاته هي. ذاتيه لكن صفات صفات الله عز وجل على نوعين منها الصفات الذاتيه ومنها الصفات الفعليه ومنها ذاتيه وفعليه وهي بعض اهل العلم قال انها ثلاثه انواع وبعضهم جعل الذاتيه الفعليه داخله في الفعليه وبعضهم جعلها داخلة في الذاتيه اما الصفات الفعليه فهي كالنزول والمجيء اما الصفات الذاتيه فهي كي الحياة والعلم والقدرة أما الصفات التي ممكن أن تكون ذيئية فعلية فهي كالكلام فهي من حيث, حيث أثبات الصفحة لله عز وجل من حيث أن الله عز وجل متكلم فهذه صفة ذاتية صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية لكن من حيث حدوث الكلام من حيث أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء ومتى شاء كماBoeth كما يكلم موسى وكما يكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما يكلم بعض خلقه وكما يكلم الناس يوم القيامة يكلم الخلائق جميعا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما أنه يكلم كل عبد بينه وبينه كفاحا يحاسبه على أعماله ليس بينه وبينه ترجمان سبحانه عز وجل يحاسب العبادة جميعا يساب رجل واحد ويكلمهم جميعا وكأنه يكلم حجدا واحدا وهو, وهو على ما يبقى جلاله أمر غير مفسر بالنسبة لقدرة عقول البشر فهذا بليل على أن الله يتكلم متى هذا النوع سمى أفعال داخل في أفعال الله أن الله يفعل الكلام متشاء لكن صفة الكلام وهو أن الله عز وجل قادر على الكلام متشاء وأنه متكلم فهذه صفة لازمة بمعنى أنها أزلية وهذا معنى قولهم قديمة السبب كان يكرهون كلمة قديمة لكن أحيانا يعبرون عنها بناء على أنها عمعمت بها البلو خاصة في بعد القرن الرابع إلى وقت قريب أمت بها البلوى فصال الناس يتكلمون بها ليضاها العقيدة اضطراغا نعم وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومراده أنه غير مختلق مخترى مخلوق بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا المعنى منتهم باتفاق المسلمين والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في قونه مقذوقاً خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا وإلا فقونه مقذوباً مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع ولو تلك الناس على ثقرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس وغلوطة من أغاليطه ويصرق بها بينهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لدي شقاط بعيد الغلوطة هي الأمر المحير الأمر العقلاني المحير فكل أمر ينبني على التلغيز والتعجيز والتعقيد العقلي والتخيل فإنه يسمى أغلوطة يغالط به الإنسان بغير أن يفقه فلذلك الأغلطات كل ما غالط به أهل الكلام والفرق غالطوا به أمور الشرع يعتبر أغلطات ولهذا نجدهم لا يتفقون على شيء منها فكل واحد يتكلم بفهمه وكل واحد له فهم غير فهم الآخر فلذلك كل واحد يعتقد ما لا يعتقد الآخر فهم يتجادلون على, غير على لا شيء يتجادلون على لا شيء وهذا أمر بده كل من جادل في أمر الغيب فإنه يجادل على أوهام وخصمه يتوهم شيء وهو يتوهم شيء آخر فيتنازعون على أوهام وكل واحد ينازع في غير محل النزاع عند الآخر فلذلك لذا قيل للمتكلمين أو أهل الأهواء في أمر خالفوا فيه الدين لذا قيل لهم حرروا محل النزاع أو موطن النزاع لا يمكن أن يحجروا لا يمكن أن يسروا النتيجة في موطن النزاع في الأغلطات في قضايا الغيبية التي تناقش على الأمور العقلية أما في أمور الاجتهادات في عالم الشهادة في الاجتهادات والأحكام في فيستطيع الناس بسهولة أن يحرروا موضع نزاعهم ويتفقوا على شيء وينطلقوا من هذا الاتفاق أما أصحاب الغلوطات فلا يمكن أن يتفقوا إلا على أوهام نقف عند هذه الفقرة ونفق وصلنا, وصلنا في الطحاوية صفحة 186 المقطع الثالث وليزال الكلام في مسألة كلام الله عز وجل والقرآن نعم فالأهل السنة أو الشارح يقرر المذهب أهل السنة والجماعة لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ويرد على الجهمية ومن تابعهم من المعتزلة وسائر الكرق من الخوارج والرافضة الضاطنية وطوائف من الصوفية وطوائف من المرجعة وغيرهم وطوائف من الفلاسفة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق نعم هذا الكلام فيه نوعا من الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل كما أن نسبته إلى الإمام المحاني فرحمه الله فيها نظار ولا يعني بذلك أن الإمام لا يعتقد هذا الاعتقاد ولل هذا اعتقاده ولم تكن المسألة في وقته تثار على شكل يعني مفصل في ورد في قصة الكناني والنريس ولذلك فعلا فعلا يشك لأن جميع المهدفة الأكبر يكون لأبي حنيفة لماذا؟ لأن أبي حنيفة عاش في أول القرن الثاني فيه. وفي سنة 150 من الهجر. وفي هذا الوقت لم يكن الناس يتوسعون في مسألة اللفت والصوت والحاف بالما كانوا يتلقونه كلمة لفظي بالقرآن أو لفظ الناس بالقرآن لم يكن يتكلم بها الناس إلا في القرن الثالث أو في آخر القرن الثاني على أبعد تحديث على هذا يستبعد أن يكون هذا الكلام في تفصيله تعلم من كلام إماما بالحنيفة إجمالا نعم في وقته في آخر حياة الحنيفة أنكرت الجهمية الكلام أو قالت لأن مخلوق لكن على وزف باهث رعيف جدا وبكلام مجمل ملبس ليس فيه تفصيلات وليس فيه تبعيدات لفظية أو عقلانية أو فلسفية بل كانت فكرة يعني فيها نوع من السذاج والبساطح أشبه بالشبه التي تطرح على حذر أما على هذا النحو فقوله ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتاب وقرار إلى آخره هذا الأسياح ما كان يعرض إلا في القرن الثالث وفي آخر القرن الثالث لكن مع ذلك على التراض أنه, أنه من قول عبد الحنيفة رضي الله عنه فإن مسألة لفت القرآن هي تفسير ولعل الثلاث لأول أمر يطلقونها بإجمال نظرا لأن الأمر لم يكن مساء خلال شديد أو لم يطلق المطلقون بمقاصدهم التي قصدوا بها الإنكام كلمة من بالقرآن كلمة مجملة فلذلك نهى الإمام أحمد وطائف من أهل الحديث بل أغلب أهل الحديث يرون بعدم جواز الكلام بهذه العموم أن لا يطلق لفظنا بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق لأن هذا أمر موهم وبدعوا من تكلم باللغة وسموهم اللغوية لكن منهم من أجازه على اعتبار أن المقصود باللغة صوت الإنسان بلسانه وفعله الذي يفعله فهو مخلوق بمعنى أنه فعل الإنسان الذي خلقه الله عد وجل ولا يعنون الملفوض والمتكلم وهذا هو سر الخلاف بين البخاري رحمه الله الذي يجيز مثل هذا الكلام وبين آخرين من أهل العلم في وقته الذين لا يجدون إطلاقا ويبتعوا والبخاري شرح وجهة نظرة خلق فعال عباد وارضت عن الجهمية شرحا بينا يعني يبعد عنه الشبهة ويتضح فيه مقصوده لكن يبقى الأصبر عند السلم وهو أنه ينبغي للمسلم ان لا يتطرق ولا يتكلم في مساله اللفظ بان هو مجرم الناس لا يفرق التفكير العلمي التفكير بين في مقصودهم باللف لا يفرق في المقصود باللف بين الملحون وبين الصوت وبين الصوت الذي هو صوت الإنسان وبين كون القران صوت تكلم الله به على ما يليق بجلاله فالمساله فيها فروق دقيقه لا ادركها الناس والعوام ولا حتى كثير من طلاب العلم بل بعض العلماء لم يتخلص منه إذن فالواجب على الواجب على لا يتكلم فيه نفسه وأن من قال لقضي في القرآن مخلوق أولى مخلوق يسكت ويقال له لا يجوز المتقل هذا هذا الكلام لأن هذا الكلام ممتع لكن نظر لأن هذا الأمر سيرد سواء في حفل للكائي أو في صحاوي مرة أخرى أو في دروس قادمة حبا ننبه على مسألة القرض في قولنا اللفظي بالقرآن مخلوق أو قول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق وخير مخلوق فإن كلمة لفظي بالقرآن تحتمل أحد معنية تحتمل أن المقصود به الملفوغ الملفوغ به يعني المتكلم به وهو القرآن فإذا كان فلا يجوز أن تقول لا تضي بالقرآن لا. لأن الموفوض هو كلام الله وكون الإنسان تكلم لا يخرجه عن كونه كلام الله هو بطي كلام الله لكن الإنسان حكاه حكاه كما يحكي قول أفضل فمن هنا لا يجوز على هذا الاعتبار في هذا المفهوم أي إذا قصدنا أن المقصود باللب الملفوض به المتكلم به المنطوق به هو القرآن فلا يجزى نقال وهذا مما تمسكت به الجرمية في القول بخلق القرآن قالوا انا احنا لا نعرف القرآن لهذا الذي نقلوه ولا يمكن أن نسلم القرآن ونسمعه أو نعرف معانيه إلا بسمعه فالمسموع مفروض نشبه على الناس ولبسهم والمعنى الثاني في قولنا لفظه في القرآن مفروض يعني اللفظ الذي هو مخارج الحروف مخارج الأصوات من الحروف أو مخارج الحروف من الأصوات أي ما نسمعه من لفظ هذا للإنسان بكلام الله عز وجل فهذا اللفظ فعلا ما نشاء إلا وهو خلق يعني أنا لم أستطع أن أعبر لكم بهذا الكلام الذي تسمعوناه إلا حينما خلقه الله عز وجل وأوجده وعانني عليه وأمكنني منه هذا الكلام مخلوق نحن فمن هنا يطع اللبس بين المتكلم به وبين الكلام الذي هو صوت الإنسان يعني بين المتكلم به الذي هو كلام الله القرآن وبين الكلام الذي هو صوت الإنسان وكل يسمى كلام الملفوظ به والأقل كله يسمى كلام فمن هنا ودفعا للنبس ولأن بحث هذه الموضوع ليس للمسلم فيه فائدة أبدا لا يترتب عليه السكاد في الأولى اجتنابه ولا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق بل يبتعد عنها مثل هذه الكلمات لأنها صارت نساء شبهة وحجة للمبطلين فإذن على هذا يكون بعيد أن نحكم بأن الكلام لأهل حنيف ومن هنا تأتي من الذين شكوا في الفئة الأكبر أن يكون لأبي حاجة. كما أن في الفئة الأكبر اشاره إلى غير هذه المسألة إلى مسألة الصفات وتأويل على نحو ما عبر به المتكلمون فإنه أثبت الصفات ونفى التأويل بتعبير لم يكن يعرف في وقته الإثباث نعم السلف كان يكتوب لكن التأويل لم يكن يعرف في وقته على نحو ما حكاه فمن هنا ربما يكون الفطل أكبر الله أعلم لأبي حنيفة لكنه زيد فيه وطورت عباراته أو يكون كتب عنه يعني تخريجا على مذهبه كما كتب الباطلاني عقيدة الأشعر على قواعده ال ال ال الكلامية فوضع له مذهبا ودينا لم يقل به الأشعر أقول ابن فورك وليس الباطلان ابن فورك رحمه الله هو الذي اجتهد فوضع للأشعر عقيدة لم يقل بها ابن فورك اجتهد فوضع للأشعر عقيدة لم يقل بها خرجها لزعمها على مذهب العشعر كذلك يحتمل أن يكون الفتح الأكبر خرج على مذهب الأحناف ليقال هذه عقيدة الحنيفة ومع ذلك في الجنة الفتح الأكبر على مذهب السلف الأكبر على مذهب السلف ويقرر العقيدة على مذهب السلف ولا أستبعد أن يكون أكثره فعلا لأبي حنيفة لكن أدخلت فيه عبارات والله أعلم نعم طبعا أول من شق هذا القول وإن كانت عباراته تختلف عن هذه قليلا اول من أظهر هذا القول أي أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس أو نحو هذا أو نحو هذا الاتجاء هل للكلام هو ابن كلاب ابن كلاب ويسمى القطانين وبعد ذلك صار مذهبا للااحنا